بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لام أَمْمِيمُ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون وهم بالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَ ذَلِكَ هُزُوًا أُولَئِكَ كذهم عذابهم موقين واذا تتلى عليهم اياتنا ولا So as always, he filled his feelings whom he got at hate صالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْقَافِي الْأَرْضَ وَالْجَنَّاتِ الْحَسْنَةِ وَالْجَهَنَمَ الْمُهْمِلَةِ وَالْجَنَّاتِ الْمُسْتَقْبَلَةِ وَالْجَهَنَمَ الْمُخْتَلَفَةِ وَالْجَنَّاتِ وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء King uh -huh. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ قُرُو لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ قال لقمان لبنيه وهو يعظ جابناه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم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 أن اشكر لي ولوالديك والديك المصير وإن كَمْ بِيَ مَالٌ يُسْلَكَ كَمْ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَّى اصْرَاحُ ابُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَالتَّبْعَثُ سَبِيلَ مَنْ آنَبَ إِلَيَّ ثُمَّ يُلَيَّ يَوْمَ رُجُوعِكُمْ بِأُوكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إنها إن بَنْتِيمٍ خَرْدَلِيٍّ فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخ. Demonstration in your grave, Von call from your voice Anything can send hearing loops, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة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 الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن DISTANSA KABIL WALUTUSQA WA ILALLAH YAATIBATUL UMUR WA كَيْفَ فَرَضَ لَا يَحْزُنْكَ قَفْرُهُ إِلَّا إِنَّمَا رَجِعُهُمْ قوم الى عذاب نيلي ولا من خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون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 هُوَ الْكَوْنُ وَلَا بَعْثَ كُن إِنَّ الله سميع بصير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 صَلَّى رَبُّكَ وَرَحِمَكَ وَإِذَا رَأَيْنَا وَمَنْ عُذُون كَذَلِكَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا لهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور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 إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة وفي الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إِنَّ الله عليم خبير